وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة الى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت تحت كنث رحمتك التي وسعت كل شيء وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا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 اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغا علينا اللهم اغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين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 Allahu akbar Elhamdulillahi rabbi alálamin Iya kala hudo, iya kala stain. Ihedina cirat al nustaqim. Cirat al nafin an وقال الذين لا يرجون لقاءنا الا لو نزل علينا الملائكه تهون ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباها منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل المنائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول دُما مع الرسول يا ويلا ليتني لم اتخذ ثلانا خليلا لقد اضنني عن الذكر الله wabbara walakal Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin, ar-Rahman al-Rahim.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 رسول يا رب إن قوم أتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا للمجرمين وكفى بربك غاديا ولا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة لك لينثبت به فأدك ورددناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا إنك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوه وَسَمِيلَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعْهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اتَّخَذَ بَعْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِ الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَهُ رَقْنًا وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال لن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا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 Allahu akbar Allah Um, Love. <laughs>